جلست إلى هند ذات مساء وآنسنا القمر والسهر فحدثتها عن ضياء عجيب يسر برؤيته الزائر. له زرقة الماء لكنه شرار من النلم والطير كمنتشر من غبارز مرد يحمله لهب ثئر كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ظهر يرين الجسوم أضالع جفت وزايلها حسنها النظر هياكل محكمة شدها لطيف بما شاءه قدر يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر بهذا الضياء يرى كل جر من العين عيد يستره ستر ولكنه لا يرينا الضمير ولا ما يجول به الخطر, ولا ما يجول به الخطر جلست إلى هند ذات مساء وآنسنا القمر السهر فحدثتها عن ضياء عجيب يسر برؤيته زئر له زرقة الماء لكنه شرار من النار والطير كمنتشر من غبار الزمرد يحمله لهب ثئر كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ظهر يرين الجسوم أضالع جفت وزايا لها حسنها النظر هياكل محكمة شدها لطيف بما شاءه قدر يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر بهذا الضياء كل جر من عدل عين يستره ستره ولا انه لا يرين الضمير ولا ما يجول به الخطر ولا ما يجول به جلست الى ذات مساء وانا القمر والسهر فحدثتها عن ضياء عجيب يسر برؤيته الزائر له زرقة الماء لكنه شرار من النار والطير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 يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر بهذا الضيار ولكنه لا يرين الضمير ولا ما يجول به الخطر ولا ما يجول به الخطر جلست الى ذات مساء وانا القمر والسهر فحدثتها عن ضياء عجيب يسر برؤيته الزائر له القتل الماء لكنه شرار من النار والطير كمنتشر من غبار الزمرد يحمله لهب ثائر كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ظهر يرين الجسوم أضال جفت وزايلها حسنها النظر هياكل محكمة شدها لطيف بما شاءه قدر يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر بهذا الضياء كل جر من عاد العين يستره ستره ولكنه لا يرين الضمير ولا ما يجول به الخطر ولا ما يجول به الخطر